ومصر كَانَ وبارك عليه وَهُمْ يَضْرِبُونَ هذه الْأَرْضِ يَطْلُبُونَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَالِحِينَ له لِيَسْتَوِيَ بَيْنَكُمْ وَلَا بَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ وإن الله قد حكمت في سائر حكمته لأن لان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون ربيعا حليمه الحليم